ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ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 وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا Όσο <utan> <تصفيق> <إنصار> اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ότι مَرْيَمَ ΕΕ δεν إلَى اللَّهِ قَالَ الحواريون نحن أنصار اللَّهِ فَأَمَنَ الطَّائِفَةُ من بَنِي για την αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη, την